الله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد ثاني <تصفيق> ولا ايه؟ أقول ثاني؟ فات أقوله؟ ولا سجينكم خلاص اقوله علشان خطر اللي ما حضرش يبقى ما في اللي امتحان حيبقى صح وغلط واكنش مش عشان اللي ما حضرش صح وغلط عشان النقطة في الحج كله في الحج من اول العفيقة من اول الاضحية مش حن... مش هكذا آه فاتوا الحصرخة ويكمل عشر نقاط عشر درجات ماشي في أدلة آه حفظ الأدلة أدلة حفظ أصلاً من غير ما حتى لو ما جاتش في المتحن حفظ ويسن الرباط وهو لزوم الثغر الجهاد سمي بذلك لأن هؤلاء يربطون خيولهم خيولهم وهؤلاء كذلك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 ماشي. إنما ما ثبت في الرباط هو ما دل عليه الحديث الأول رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام وهو أفضل من المقام بمكة طبعا مكة فيها من الفضل أنه يضاع فيها الأعمال لأنها بلد لها الحام فالمقام في الرباط أفضل لأن نفعه متعدي لأنه يحافظ على بيضة الإسلام ذكر الشيخ تقي الدين إجماعا والصلاة بالمساجد الثلاثة أفضل من الصلاة بالصغر هنا عبادة بقى هنا العبادة غير متعدية فكان نفعها في المكان الفاضل أفضل لأنها عبادة غير متعدية نما الرباط في الصغر أفضل من المقاب بمكة لأن الصغر هيحفظ المسلمين. قال الإمام أحمد فأما فضل الصلاة هذا شيء خاص لهذه, لهذه المساجد يعني تخص المساجد وأفضله ما كان أشد خوفا أفضل الرباط ما كان أشد خوفا قال الإمام أحمد أفضل رباط أشدهم كلبا يعني شدة ولأن المقام به أنفع وأهله أحود يعني إيه أشد خوفا في عدو كامل وعدو شديد قوي ماشي فيكون المكان اللي فيه الش... العدو يا غير كل يوم على البلد فهو أفضل من غيره يعني مثلا حدود بيننا وبين إسرائيل ده فخر والحدود بيننا وبين السودان ده فخر لا بلاد مسلمين فيكون البلاد بيننا وبين الكفار زي حدود المغرب وأسبانيا حدود بلد اسلامية مع بلد ماشي باكستان والهند ده ثغر شديد طب باكستان وبلد تانية زي بنجلاديش اسلامي الصين الصين آه ثغر ولكن ايه خلش ما فيهوش حرب اصلا فيقول هنا اشدك اشد كان اشد خوفا افضله ما كان اشد خوفا لفيه حرب ايه ما يكونش بهدن بينه وبين المسلمين وبين نادر ولا جزء للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين قول تعالى ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من الكبائر والتحرف للقتال هو أن ينصرف من ضيق إلى سعة أو من سفر إلى علم أو من استقبال ريح أو شمس إلى استدبارهما ونحو ذلك ده, التح... ده التحرف إلى القتال التحرف القتال هنا الآية دول إلا متحرفاً لقتال أو متحيزا إلى فعل دول حالتين اللي يجود الإنسان أنسح فيه الحالة الثالثة اسمه الانسحاب التكتيكي أو الانسحاب خوف الهلاك دواجب حالة الأولى الانسحاب التحرف التحرف يعني هو مش عارف الحدة دية غير مناسبة للقتال فجزل أنه ينسحب ويذهب إلى جهة أخرى زي علو يكون أعلى من العدو في التحيز إلى فئة ينضم إليها ليقاتل معها سواء قربة أو بعدة لحديث ابن عمر وفيه فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر قمنا فقلنا له نحن الفرارون فقال بل أنتم العكارون أنا فئة كل كل كل مذنب الله ضعيف. وعن عمر قال أنا فئة كل, كل مسلم ده ضعيف. وقال ولو أن أبو عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة وكان أبو عبيدة بالعراق التحيز اللي هو يعلم من نفسه الضعف ولا يستطيع أن يواجه العدو فينسحب إلى قوة مثلا فينسحب بس مش هينسحب من المعركة ده هنسحب عشان يتقوى بغير آه ده اللي انسحب التكتيك ده معناه أن القائد رأى الهلاك رأى أن جيشه سيدمر فيجب عليه ألا يقحم جيشه في المهلكة يجب يأثم لو تجرأ دي مثل شجاعة سنتهوض إذا اقتحم في هذه الفترة ويجب عليه أن يحفظ على جيشه مش زي إسماعيل باشا خدو إسماعيل لما ذهب إلى أثيوبيا ليقاتل ولم يرجع من الجيش المصري أحد راحوا مجوش كلهم اتقتلوا جاش إلا قادة كان قائدهم النصارى كانت قوات الجيش النصارى لم يرجع إلى قوات الجيش النصارى آه. وضعوا من هذه البيضة النصارى حتى يميزوا ولا يقتلوا وقتل الجيش المصري ورجع النصارى بهذه الخيانة العظمى. أو يعني ممكن نقصوا على سيدنا خير عندما رجع. آه. فاا فاا فهذي نقطة مهمة نأخذ منها قاعدة أن الإنسان لو تعرض إلى مهلكة يجب عليه أن يحفظه على يحفظ الناس. فعشاننا نقابل عدو يعني إحنا لو دمّعنا بعضنا كده إحنا مش كتير مش أولياف. آه مثلا وروحنا روح نروح الحارب إسرائيل واحنا ما إحنا معنا النصر إن شاء الله. وأخذنا عصي ورحنا نأثم ولا ولا دجهد وهل العقل يفعل ذلك فكذلك كل مواجهة بين اثنين وكان المسلمين طرف فيهم وكان المسلمين ضعاف ويعلموا الهلكة يتيقنوا الهلكة في الحالة دي لا يجوز الإخدام على ذلك بل يجب على المسلمين أن يتحيزوا إلى غيرهم ليتقوّر فإن حصل ضعف بالتحيز لم يجب عليهم القتال والركون أفضل للحين التقوي اسمه عجز عن القتال والجهاد. الصبح على ناس بيوت يقول لك طب من جهت في حتة في الفلانية في حتة الفلانية في الفلاني حتة الفلانية. طولوا لا هل تستطيع أم في عجز؟ إن كان عجز فمش واجب عليك. مش واجب عليك. طب بلاش واجب؟ هل مستحب الاستحباب وعدمه على حسب ترجيح النصر أو عدمه. ترجيح. يعني ده جيش مع عدم باتسواريق وطائرات الكوبر بتضرب بالقناص وأنت ما عكش حاله. اي اي مواجهه ده مواجهة معلوم يقينا بالفتك والهلاك سوريا الجهات في سوريا اصبح دلوقتي بين جيشين جيش جيش مع سلاح وجيش مع سلاح ماشي رغم ان الجيش تاني اقوى لقوة العده والسلاح بس بقى بين حرب بعض العلماء بيقولوا انها فتنه بس راجه هناك جهات حرب ما بين الكفار اللي هو العلوين ومن نصرهم من الشيعة غيرهم وبين المسلمين. أما بين المسلمين والمسلمين ده فتنة. ماشي ما نقدرش إن إحنا نحول الفرق بين الجهاد والفتنة أن الفتنة تكون بين المسلمين والمسلم كما هو حصرا بين الصحاب. أما الجهاد بين كفار ومسلمين. فالجهاد نقول بقى أو الفتنة ما ينفعش برضه فتنة ناس عزل وسط جيش. إذا كان لو جيش داك كفار ما ينفعش إنك تعمل كده. فبلق بنوما مسلمين كمان. فإن كان الجهاد والمسلمين أقل ضعفا خلاص العجز حاصل نقول يجب عليك أنك أنت تعد القوة واعد لهما ستطعت من قوة ومن الخير الإعداد ده واجب على الأمة سواء إعداد إيماني دلوقتي إحنا أي حاجة, أي حاجة تحصل المشاكل تشتل يعني مدام الشيخ سكت يبقى خاين وعميل وما ينفعش يبقى شيء. المفروض يرجع ثاني يطلب العين عشان سكت طب سبحان الله الصحابة سكتوا في الفت كتير من الصحابة سكتوا في الفت ما يبقوش صحابة فالأمر ان هو ده في حالة الفتنة بيكون فيها يا إما واضح لي الفتنه أنصح الناس يا إما الأمر المستمس عليه ده موجود في كتير من الناس فاسق الإعداد الإيماني والإعداد قوة تكون في الإعداد المادي يبقى معنا فلوس تشتري وكن إعداد أسلحة إعداد بدني كل أنواع الإعداد ال الحرب هنحط مفردات الحرب بين بنقوة إمانيه وقوة بدنيه وقوة سلاح كل ده يجب الإعداد فيه إن عجزت يعني خوض السلاح مش حنا نعرف نضرب الناس على السلاح فإن عجزت رست نكتفي بالمخضور عليه وهاي مسألة مسألة مصالح ومتاسد والعجز والقدرة العجز والقدرة أنا قدر عليها أفعله وعاجز عليا أفعله فطبق الشريعة هل يجوز التضرب في طبقي الشريعة لا لا يجوز ولكن المسألة بالعجز والقدرة أنا قادر على تطبيق جزء من الشريعة طبقوه في نفسي وفي الأرض وفي الشارع وفي أهل بيت عاجز عن تطبيق الشريعة في في, في غير كده مش مسؤول عنه ده ما مش ده اسمه تطبيق ما قدر عليه ما يقدر عليه وربنا يحاسب الناس لو قدروا على تطبيق جزء من الشريعة ولم ولم يطبقوا شيء فإن زادوا على مثليهم جاز جاز الفرار يعني لما فوق قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفا قال ابن عباس من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فما فر يعني فرارا محرما. فما دي مسألة المواجهة والفرار مسألة أخرى وهي الهجرة الهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحلٍ يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضل خلاص ده مسألة الهجرة يجب الهجرة من مكان يعجز فيه عن اظهار الدين اظهار الشعائر الدين زي الصلاة في جماعة في المساجد أو صلوات العيد أو الأثان ده واجب بمحل يغلب فيه حكم الكفر ده أول شرط أو البدع المضل بحيث يمنع من فعل الواجبات لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب وكذا ينخاف الإكره على الكفر الإكره على الكفر زي دلوقتي بعض بعض البلاد تقتل المسلمين بيكرهوهم على الكفر يقتلوهم وأحيانا بيولعوا فيهم كمان طب بس ما تفرعناش في حيثة يعني لا مش واجبة بس بس بس بلد مثلا وبتقول المساجد بيد عننا المهم يستطيع ظهر الدين يستطيع ظهر الدين بس مس مسجدنا بيأذنش لا مش مسجد غير مسجد مش بس في مساجد والدين الظاهر لو راح المسجد ما هتشعمل نام شو كده إن الذين توفوا الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله وسعة فتهاجروا فت هاجروا فيها وعنص صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم بين ظهري مشركين لا ترى أنا رهما ما هو لو لم يستطع يظهر دينه ما فيش قوة حيهاجر حتى يتقوى المسلمين بعضهم ببعض وبعدين يرجعوا تاني يفتحوا هذه البد وعنه صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم بين ظهري مشركين لا ترى أنا رهما. لا ترى أنا رهما معنى أنه الظاهر اجتماع كلمته وقوته والمسلم هو الذي قواه وهو تحت حكم المشركين ولذلك كثير من العلماء تكلم على من يهاجر إلى بلاد الكفر ولا يستطيع إظهار دينه وقالوا حاجة يطلب الرزق وفي فرق بين واحد يطلب العلم واحد رايح هناك يأخذ من العلوم اللي حينفع بها المسلمين فده يحتمل فيه ما يحتمل إلى من يطلب النفع لنفسه ماشي لا عن معاوية وغيره مرفوعا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربية الشمس من مغربية وأما حديث لهجرة بعد الفتح يعني من مكة ومثلها كل بلد فوتها لأنه لم يبقى بلد كفر فإن قدر على إظهار دينه فنسنون بلد بقى كافرة أو فيها بدع ويظهر على ويقدر على إظهار دينه سواء بقى اللحية يعني اللحية في بلاد الغرب ممكن تكون إظهارها أسهل من بلاد المسلمين للأسف يعني أحياناً بيبقى هناك الدعوة في بلاد الغرب أسهل بكتير جدا من بلاد المسلمين يعني في ألمانيا لما الحكومة ما تدلهمش تصريح في في تأجير قاعة بيعملوا في الشارع والشارع لا يحتاج تصريح يؤفم وييجوا مكرفون ويادعوا الله عز وجل في الشارع. فيقول خلاص مش هيدونه وبيسلم بالإيه وهم يعني اتطلع فيها خمسين ستين مسلم يعني في الشارع يدوم بي. مكرفون ويادعوا لله عز وجل. فهو أحيانا بيكون فيها. فان قدر على ظهر دينه فمسنون له عليه الهجرة. أما أصحاب الدعوات هناك ليقيموا الدعوة إلى هناك فواجب عليهم الإقامة بعض الدعاه هناك. يقيموا لتعليم المسلمين هناك ولنشر دعوة الإسلام فيجب عليه أن يتعلم و... و... وينشر الإسلام في هذه البلاد والفصل والأسارة من الكفار على قسمين هنا الفصل ده في الأسرة بعد الحرب أخذنا أسرة كفار فيقسم الأسرة إلى قسمين قسم يكون رقيق بمجرد السبي وهم النساء الصبيان لأنهم مال لا ضرر في اقتنائه فأشباه البهائم لأنهما بي... هم كانوا أحرار، فالكفر هو الذي ذله ذلّه لو كانوا أسلموا أشبه البهائم والله ده... ده لفظ شرعي مش لفظ مش مش مش حقيقي أشبه اقتناء البهائم ده ليه مال وده ودل مال فيعني لو فتحنا بلد ووجدنا بهائم حتقسم على الغنميه إنما النساء والصبيان لدَم هم كذلّوا كفّ كفار فهيوقسموا من ضمن الغنائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان رواه الجماعة ولحديث سبيه هوازن وحديث عائشة في سبايا بني المسترخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء والصبيان وقسم الله يعني حر كافر ولا عبد تحت مسلم أنه أنفع لي عبد تحت مسلم لأن النساء والصبيان لو ظلوا أحرارا لاستمروا لا في الكفر يعني أغلب العبيد يدخل في الإسلام لإسلام إيه؟ أهله بالإسلام سيده وبيدخل في الإسلام لأنه سيده بي بي بي إما بيعالق إسلامه عدقو على, على الإسلام أو يرغب في الإسلام وممكن في سيده كرهه في الإسلام على حسب أخلاق السيد لا هو خلاص بدم القسم حصلت عليه قبل ما يسلم هاي وقسم الله وهم الرجال البالغون المقاتلون ده الشرطة رجال بالغون مقاتلون لو رجل بالغ لا يقاتل لا يدخل فيه لو رجل بالغ ورجل غير بالغ لا يدخل فيه والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مصر فالإمام بقى مخير في الأسرى الرجال البالغين المقاتلين يخرج من المقاتل الشيخ العجوز والراهب وغيره هو لم يقاتل المسلمين ورمى السلاح وقال لا أقتلكم وفي الحالة ديته هو كده صلح أما المقاتل الفكرة ما هو الهدف من هذا الأمر الهدف من الجهاد أن الأرض ملك لله صح؟ لو إحنا جاهدنا الصين الصين دي أرض مين؟ ملك لله والذين يعيشون عليها ملك لله فالله عز وجل أراد أن ينعم عليهم بنعمة الشريعة أن يتحكموا إلى الشريعة فجاء المسلمين قالوا لملك الصين إحنا عايزين نطبق الشريعة في هذه البلاد دعك ممن أسلم وممن لا يسلم نحن نقيم العد فقالوا لا نخيرهم بين تركنا أن إحنا نطبق الشريعة دفع الجزية من قبل مش الأمان فقط تطبيق الشريعة كله من العدل والخير وغير ذلك أو القتال يبقى احنا ما جيش ما بيقتلش شعب احنا بنقاتل ممتنع عن الدعوة فرضنا ان هم راموا السلاح وقالوا خلاص تعالوا فتحت صلحة زي اغلب 90% من البلاد فتحت صلحة الا مصر والشام والعراق يعني دول كانوا تحت الفرس والروم وكانوا يأبوا أن يسلموا البلد صلحا كانت مصر تحت الروم الكاثوليك ولما عمرو بن العاص جاء إلى العريش المصريون اللي هم الأرثوذوكس دخلوا في جيش عمرو بن العاص ليحاربوا معه ضد الكاثوليك وقالوا نرضى بحكم الله علينا بالشريعة لما رأوا عدل عمر في نقطة مهمة جدا تطبيق الإسلام في بلاد المسلمين بينشر الإسلام لما عمرو بن الخطاب طبق الإسلام والعالم كله رأى العجل فالعالم كله قال نريد هذا العجل وإن كنا كفار إحنا عايزين المسلمين يحكمونا وده كان سبب رئيسي في دخول الإسلام في بلاد كتير جدا أن عمر بن الخطاب أظهر لهم الدين الإسلامي بشريعته السمحة فدخلوا في دين الله أفواجه أما لو إحنا طبقنا الإسلام غلط بطريقة الناس يعني بطريقة فيها ظلم أو غير ذلك حننفر العالم من الإسلام وليك ما هو ده الإسلام حتى اللي برانين دلوقتي يقول لك آه دي يا عم انتوا حكمتوا سنة شفنا ايه منكم نقول لهم لا نعم ما هو ده الإسلام ما تدخلش الدنيا لبعضها هو حد طبق حاجة في الإسلام ده احنا لسه بنقول اسم الله الرحمن الرحيم لقيا نفسنا الشارع لسه ما حدش قال عمل حاجة انت عايز تعمل تجربة حقيقية يديمي فرصة كاملة انما ما كده كده غير يفعش ما همش بيطبقوا الإسلام كما أنزل صح بلا شك في منكرات كتير فاحنا بنقول إيه لا بد أن يبقى الإسلام واضح عشان يبقى المفردات واضحة عشان تقول لي طبقتوا لا ما طبقتوش وقال الإمام مخير بين القتل ممكن يقتله إذلالا وتخويفا للجيش لما يلاقوا مثلا قضة الجيش اتدبحهم فبقيت الجيش بيخاف قتل أو رق ياخد رقيق أو من يمن عليه طبعا الإمام يرى مصلحة ولا يجوز للإمام أن يفعل ما فيه مصلحة بدون اجتهاد لازم يجيب الأهل المشهورة ويقول إيه المصلحة فيه لو مننا عليه ما ممكن بعد من من عليه يروح يقول الأهله إيه كف القتال يبقى إحنا كده وفرنا القتال الطويل وممكن لما نقتله يكون سبب وبال ويأتي القتال أشد أو بأسير مسلم يبادر الأسرة أو بأكثر من أسير مسلم ممكن واحد بعشرين زي شليت مسلم هو لا يسوي الظفر مسلم ولكن إيه؟, إيه لما يحصل فيه تبادل وعدد المسلمين أكثر يبقى أفضل أفضل منه يعني حاملنا قوله تعالى فاقتل المشركين وقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريزة وهم بين الستماء والسبعمائة وقتل طبعا بني قريزة والنضير هاجروا إلى العراق أه وبني وبني قينقا هاجروا إلى العراق واليمن وتركوا خيبر ولذلك اليهود تقول لنا إرث في خيبر ودولة إسرائيل الكبرى التي يزعمون أنها ستقام ستنتهي إلى خيبر يعني المدينة النبوية دخلة من ضمن التقسيم ومصر الجهة الشرقية لغاية المنصورة داخل كفر الشيخ مش منه داخل تبع التقسيمة لغاية العراق الفرات من النيل أول ضفة النيل ناحية ذوميات منصورة وذوميات إنما كفر الشيخ الحمد لله خرجت منه وأمر لقى فلأنه وقتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرا صبرا يعني حبسوا حتى قتل وقتل يوم أحد أبا عزه وقتل يوم أحد أبا عزة الجمحي وأما الرقف لأنه يجوز إقرارهم بالجزية فبالرق أولى لأنه أبلغ من صغارهم. وأما المن في قوله تعالى فإما منا بعد وإما خداء ولأنه صلى الله عليه وسلم من على ثمامه ابن أثال طبعا من النبي صلى الله عليه وسلم على ابن أثال كان في فتح عظيم طرح لبني حنيفة وأسلمهم ومنع الحنط عن قريش وكان له صدق كبير وعلى أبي عزة الشاعر وعلى أبي العاص ابن الربيع زوج زينم ابن تنبي صلى الله عليه وسلم وأما الفداء فلأنه صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه رجل من المشتكين من بني عقيل وفدى أهل بدر بمال ويجب عليه فعل الأصلح يجب على الإمام فعل الأصلح الإمام هنا ممكن يكون الإمام الكبير الخليفة وممكن يكون إمام السرية أو إمام الغزوة أو يكون في بينهم اتفاق يوكل الخليفة امام الغزو ان, يرى أن يفعل ما في الاصلح فما ترى المصلحة للمسلمين في احدى الخصال تعينك عليه لانه ناظر كلمة ناظر يعني ايه يعني الذي ينظر في مصلحة المسلمين العامة ماشي ولا يجب عليه ان يجترئ على مصلحة المسلمين دون مسورة دون مسورة بمعنى انه لو لم يعلم مصلحة المسلمين يجب عليه ان يشاور من يعلم وتخيير اجتهاد لا شهوة فيه ولا صح بيع مسترق منهم لكافر بعد ما استرقناه ينفع نبيع ولا لا هو بيقول هنا لا يجوز لما روى لما روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأنصار ينهاهم عنه ولأن في بقائهم رقيقا للمسلمين تعريضا لهم بالإسلام الراجع ما هو ينفع لأن الحديث يا شيخ دباني يقول لما أقف عليه وينفع طول ما هم كفار إنما بعد ما اسلمهم ما ينفعش بيعه للكفار لان لا يجوز للكافر للمسلم ان يكون رقيقا او عمدا عند كافر ويجب على المسلمين تخلصوا من هذا ان فلوسه، ماشي؟ ويحكم باسلام من لم يبلغ من اولاد الكفار عند وجود احد ثلاثة اسباب هنا بقى وجدنا ولد ابن كافر هل يحكم باسلامه ام لا في ثلاث اسباب اذا اجتمعوا او اذا وجد أحد في الأسباب دي لا يحكم عليه بالإسلام أو يحكم عليه بالإسلام أن يسلم أحد أبويته خاصة أبو مسلم و أمه كفرة أو أمه كفرة أمه كفرة و أمه كافر بقوله تعالى والذين أمنوا و اتبعتهم ذرياتهم بإيمان و احق نبيهم الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا فقده يعدم يعني مات أبوه أو أمه في دار الإسلام ماجي؟ لمفهوم حديث كل مولود مولود يولد على الخطرة فأباه يهودانه أو ينصرانه أم يمج أو يمجسانه التهويد أن يدخله في دين اليهودي والتنصير يعمد والتمجيس ل هو إيه المجوسية دين المجوسية بمعنى أن العبد يولد مسلم المعنى الحديث إن كل مولود يولد على الإسلام فأباه يعني أبوه و أمه يهوداني أو ينصراني طب إن ما كانش أبواه أب واحد فإذن كلمة أبواه هنا معناها شرطي أم أغلبي القيد هذا القيد شرطي أم أغلبي أغلبي لو قلنا شرطي إن لو الوالد أبوه مات أول ما تولد قبل أن يتعمد يبقى يحكم بإسلامه ولو أمه عمدته يبقى الوالد مرتدي يقتل لما يبلغ ولكن العبرة مش كده العبرة أبواه يعني غالبا أحد أبواه أو أبواه ينصرانه يعني يبثون فيه النصرانين فالحنابلة قالوا هذا الشرط قيد شرطي فعشان كده فقد أحد الأبوين أو أن يسلم أحد الأبوين كان عند الحنابلة شرط والراجح أنه ليس بشرط وخذل قطع تبعيته لأبويه بانقطاع عن أحدهم وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام الثالث أن يزبيه مسلم منفرد عن أحد أبوه قال في الشرق واستبيه من الأطفال منفردا يصير مسلما إجماعا يبقى دي يصير بها مسلم والإثنين اللي فات لا يصير بها مسلم فإن سباه ذمي فعلى دينه أو طبعا سباه ذمي يعني إيه يعني دخلوا في الحرب وجه ذمي دخل وأخذوا وسباه طبعا لا يملك الزم الزم إيه اللي يدخلوا في الحرب أصل وإيه اللي يخلي الزم يحارب عن المسلمين ده قال تعالى ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ده اللي هم مين المنافقين فما بالك بقى أهل الشرك والكفر فما بالك بقائد الجيش يبقى من المنافقين ولذلك لما تلاقي في التاريخ الإسلامي أو حتى التاريخ المعاصر بتاع مصر هتلاقي من الخيانات العظمى لم تأتي إلا من كبار القادة النصرانية في حرب 48 كان قائد اللواء الأول في الجيش المصري والجيوش العربية كان مين بريطاني نصراني قائد الجيش اللي مع اللواء اللي معه تحت الجيش العربية كلها فبلا شك الهزيمة كانت هزيمة معروفة من غير قبل أن يدخل في الحرب قائد الجيش بسبب القيانة أو سبيا مع أبويه على دينهنا الحديث السابق. على دين السمية قيس على مس لا الراجح ما هو ما لا يترك أصلا لا يترك الزمية نوزب مس أو يزب أحد يو يأخذ يدخل في الغنيمة آه مقر فصل في الغنيمة من قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه ماشي لا ده دا سلب أول حاجة في الغنيمة السلب السلب ده حيجمع تفسيره دلوقتي اللي هو عليه من هدومه واللي لبسه يعني ايه آه ما يملكه في بدنه لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل رجلا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم وهو السلب ما هو ما هو ما عليه من ثياب أو حلي وسلاح وكذا دبته التي قتل عليها وما عليه المقصود من السلب هو تحفيز المقاتلين للقتال يعني واحد لقى لا واحد لابس انسيال ذهب ولا لابس معصم ذهب فده إيه؟ سلب حله جه ايه اقتله من قتل قتيلا فله سلب ده ليه مش هتاخد السل في الغنيمة. فممكن المجاهد يقتله 30 40 واحد فرد كده بحيث ان هو ايه من اجيوبه ويعمر عشان ما يرجع لأهله يبرجع لهم بكس تفاحه ولا حال اما في في الغنيمة له غنيمة اخرى يعني ليه السلب ده ليه خاص به تحفيزا من من الامام للمقاتلين. لحديث سلمة بن الاكوع وفيه قال ثم تقدمت حتى اخذت بخطام الجمل فانخته فضربت رأس الرجل الرجل فنذر نذر يعني ايه مات يعني ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل فقال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع حيأخذ بقى الناقة بما عليه من سلاح وروى عوف ابن مالك وخالد بن وليد أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قدر السلب للقاتل ولم يخمس, لم يخمس السلب تخميس له يدخل في خمس الغنيمة وبارز البراء مرزبان الدارة آه أنا عندي الزارة، والزارة الأجنبية، زائر الأسد فيها، قرية في طرابلس الغرب، بالبحرين، زارة، فقتله فبلغ سواره سوار اللي هو الأنسيلابس، ومنطقته المنطقة اللي بتحط في الإيه، آه في الوسط، ثلاثين ألفاً، فخمسه عمر ودفعه إليه. لأني داك في في المبرز وممكن تكون المبرزة أصلاً من القتال لا تدخل غني ما هو دخله في ال آه لأكثير ثلاثين ألف فكثير فدخله نعم ما هو السلب هل من قتل قتيل فله سلب مطلقا أم بأمر الإمام العبرة بما يقول الإمام لأن ممكن الإمام يقول لا السلب سنخمسه فالعبرة بحل الإمام هنا على المذهب إن السلب لكل قاتل حتى لو لم يأمر الإمام والراجح العبرة بذلك نعم لا هو هل من قتل قتلا فلاه سلبه ده خاص بالمعركة التي كانوا فيها أم خاص بكل المعارك اللي أتيها دي فيها خلاف بين العلماء الحلب لقاله بكل المعارك نبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث عام يشمل كل والراجح أن هذا خص بالمعركة وإن الإمام يحدد قبل المعركة السلب مخمس ولا غير مخمس ماشي اللي فعل عمر أن عمر لم يخمص وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنية ده بيفرق بين اللي إيه يسلب وإيه يبقى غنم غنية اللي يسلب ما عليه من ثياب وحلي وسلاح والدب واللي يدخل بقى يدخل في الغنيمة النفقه فلوس الكاش اللي في جيبه والرحل الرحل اللي هو هدومه وحاجاته اللي هي اه المخله اه اللي محطوطه عليه اللي معاه اللي فيها هدومه اللي هيغير فيها وكده أو بقية متاعه متاع اه المخله والخيمه اللي هو برضه هتلاقيه وهو بيحارب معه الخيمة من الطبقة والجنيب ده فرس احتياطي بيربطه جنبه عشان لما بيتعب الفرس بيبدل عليه يسموه الجنيب ده برضه يخمس يدخل في الغنيمة ولا يدخل في السلب لأن السلب ما عليه حال قتاله أو ما يستعان به في القتال وتقسم الغنيمة بين الغنيمين فيعطى هنا بقى طريق تقسيم الغنيم يبقى إحنا لما نقول الغنيمة هنقول نصفين سلب وغنيمة الغنيمة بقى تقسم كالآتي يعطى لهم أربع أخماس أربع أخماس الغنيمة يعني الإمام هيأتي السلب لو قال السلب كل واحد هياخد حقه والغنيمة يجمعها كلها في مكان واحد ويقسمها 80% اللي هي أربعة أخماس ده هيقسمها بطريقة والعشرين في المئة الأخرى هيقسمها بطريقة أخرى رأس يبقسمها 20% وتمانين في المئة والتقسيم يكون من كل جنس لوحده جنس الذهب لوحده جنس الفضة لوحده جنس النساء لوحده جنس الصبيان لوحده كل حاجة بإيه بتقسيمتها كده إجماعا 8% إجماعا يعني 4-5 إجماعا ده ما فيوش كلام للعلماء العلماء قال في الشرح لقوله تعالى وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُوا من شيء فَأَنَّا لله خُمُسَةٍ يبقى الخمس لله والله 4-5 للغانبين وإن نبي صلى الله عليه هيوقسم الزيباء للرجل سه للراجل سه الراجل اللي هو يقاتل على رجله مع سيفه بيقتل على رجله وللغازي على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة الفرس هنقسم الفرسان خيول إلى نوعين هجين اللي هو مش عربي أصيل أمه عربية و أبو أجنبي أو العكس ونجيب عربي أصيل العربي الأصيل حياخد إيه تلت أس سهمين لفرس وسهم للرجل والهجين سهمين سهم للفرس يعني العربي أقوى ماشي والراجع إن العرب كالهجين لأن القوة القتالية متكفئة على الراجل قال المذر للراجل سهم وللفارس ثلاثة فارس بقى سواء على هجين أو عربي هذا قول عوام أهل العلم في القديم والحديث. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسي وسهم له ولم يميز بين الإيه الهجين والعراقي. وعن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما ما هو الأثر؟ كل دي أدل صحيح. يبقى احنا لو لو في غنيمة زيننا قصينا، هنعد الر الفارسين. على الأخدام وعلى الفرسان وعددهم بعدد الأسهم يقسموا على الغنائم فراط ما طلع عدد الأسهم خمسين أو ستين هنقول للستين دولت هنقسم على الغنائم للفرس اثنين وللراجل واحد ويشوف كل واحد يصيبه ويقضب يقضب يقضب يقضب يجمع الحاجات التي كلها ينقلها إلى در الإسلام ويقسمه هناك أو كل واحد يقضح حالته هاتف واحد 1 1 الفارس فارس يعني لا بص الراجل ياخد سهم والفارس هياخد سهم سهم واحد والفرس بتاعه سهمين يبقى الفرس ياخد سهمين امال ايه لصاحبه اه نعم مش هياكل الدهب لصحب الفرس يبقى كده الفارس لو فرضنا أنا فارس ومعايا فرسي يا ده أنا تأسف أنا فارس ومستلف فرسي حاقوا ده أنا سهل يعني إحنا ممكن نتاجر نشيري فرسان ونوديهم للحرب والفارس الفرص اللي هيجيبه حيجيبه آه لصاحب الفرس يعني ليه لأن قوة الفرس في القتال قوية في الكر والفر والأكل والشرب اه لا اللي من حضر الوقعه حتى لو استشهد وحضر حضر الوقعه واستشهد ياخذه الورثه صاحب الفرس اه الورث كل من حضر الوقعه ياخذ الغنيمة انت الحاجات ديت لا دي مش هنحسبها لا دا كل ده اخواننا في القتال التطوعي اللي من جيوب الناس أهم القتال اللي بتاع الدولة غنيمة للدولة ماشي ده ال... القتال اللي براتب اللي تاخد مرتب على قتالك ما لك شفه جميل الذي أبوه عربي وأمه برذونة برذونة عن أجنبية يكون له سهل وبه قال الحسن لحديث أبي الأقمر قال أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب يعني الفرسان العربية من يومها وأدركت الكودان ضحى الكودان اللي هم الفرسان الغير عربية وعلى الخيل رجل من همدان يقال له المنذر ابن أبي حميصة حميضة فقال لا أجعل الذي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك ففصل الخيل فقال عمر هبلت الوادعي أمه هبلت الوادعي أمه أوه. أمضوها على ما قال أعجب يعني بهذا الكلام يعني بيقول أن كانوا في حرب الشام كان في ناس معاهم خيول عربية وناس معاهم خيول غير عربية فبيقول لما أغاروا عليهم الخيل العربي سبق. فدخل البلد الأول وحطم فيها الأول فجاءت الخيول الثانية جت متأخرة لأنها بطيئة، فلما دخلت تأكد كل حاجة جاهزة، فهل هو هنا حد ده زي ده؟ فأعطى العراب سهمين وللكوادي الكواد سام واحد. ده من دا كان المنذر ابن أبي حميدر اللي هو كان أمير السري الغزو فقال عمر هبلت الواديي أمي يعني صغط مدحي يعني صوت متحي يعني، وهابلت يعني ثكنت. ذاكرة أمه يعني إيه ذكية، بس الأثر ده ضعيف. وعما كحول أنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين، واعطى الهجين سهما ده ضعيف. لا هي تجري مجرى يعني إيه؟ آه مجرى السب الذي يجري على الأزل لا لا يقصد به السب، وأحياناً يقصد به المتح. سجلات قوم يعني ايه في كل لغة في كل لغه فيها الفاظ تجري مجرى المتح يعني مثلا احنا وفي العاميه نقول ايه الراجل ده يخرب عقله انت فهمت منه حلو ولا وحش ذكي جدا صح طب ويخرب عقله الشتيمة شتيمه فهو المقصود بها الشتيمة تجري تجري مجرى المتح بلفظ الشتيمة لا هو ان لو ايديك يخرب عقلك ده انت, ده انت تفرح لا ده, ده الافصد ده لهجة احنا نتكلم عن العرف عن عرف كان في عرفهم سكلتك وامك ده حاجة يعني كويس سكلتك وامك يا معاذ ده كان نجس عسلهم كان بيقول ايه ليه تبكيتا لا ماشي فهو لا يقصد بيها الايه السب اه أه، عرفت عندكم حلة الأصب، هذا الأصب لا لغوى كده، إيش طب؟ وعنك حلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس سهمين وعطى الهجين سهمن، ولا يسهم لأكثر من فرسين، واحد عنده أكثر من فرسين لا يسهم له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان ما هو عشرة خفاص. وعن أزهر ابن عبد الله. أن عمر كتب إلى أبي عبيدة ابن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما ولصاحبهما سهما فلذلك خمس أسهم كل يدي أدلة ضايفة إنما الصحيح أنه هو الفرس بالفارس ثلاث أسهم روض دارقوتنا عن بشير ابن عمرو ابن محصن أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي أربعة أسهم وليه سهما فأخذت خمسة أسهم طلع فورط ولا يسهم لغير الخير لغير الخير اللي الطيرات دقاء والدبابات وغير ذلك لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخير الإبل وغيرها هو بيول غير خل المطلقة طبعاً هو يقصد الإبل ويقصد البغال وغير ذلك وكان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولم تخل غزوة من غزواتي من الإبل من الإبل بل هي غالب دوابهم ولو أسهم لهم لنقل وكذا أصحابه من بعد وعنه في من غزى على بعير لا يقدر على غيره قص ما لها له ولبعيره سهمان يعني بعير ياخد سهم فما أوجدتم عليه من خيره وذلك والراجح غير الخير لا يقوم ما قام الخيل في الغزو ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط هنا شروط السهم شروط من يأخذ السهم البلوغ يكون بالغ لأطفال الصغيرة لا تأخذ السهم العقل ما يبقاش مجنون الحرية ما يبقاش عبد الذكرية ما يبقاش أنثى فإن اختل شرط رضخ لهم الرضخ اللي هو الاعطاء من الغنيمة رضخ لهم يعني يعطيهم من الغنيمة دون السهم فيقول والله هو إيه النساء عشان قاتلهم أو العبيد عشان قتلوا هنعطيهم السهم بعد ما أسلنا لقينا السهم بمئة جنيه هنجدهم خمسين جنيه أو ستين جنيه كل واحد وهكذا يعني ولم يسهم له أما المجنون فلا سهم له وإن قاتل لأنهم من غير أهل القتال وضروا أكثر من نفع هنقوله العدوه هو وهو مدائق من واحد عشان ما كالسا لو يتشوهم جاهم يتضير وقتلهم يعني لما مجنون يأخذ مع سلاح ده ما يبقاش جهاد لأنه مش حياتل للناس اللي ع وأما الصبي فلقول سعيد بن المسيب كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغز في صدر هذه الأمة. يحنا قلنا رضخ يأخذ كلمة رضخ يعني يأخذ من الغنيمة دون السه. آه يأخذ من الرض رضخ لهم يعني يعطيهم الغنيمة يعني العبد يأخذ من الغنيمة. وقال تميب بن فرع المهري كنت في الجيش الذي فتح الإسكندرية. في المرة الآخرة فلم يقسم لي عمر شيئا قال غلام لم يحتلم فسألوا أبا بصرة الغفاري وعقبه ابن عامر فقال انظروا فإن كان قد أشعر فأقسم له يعني بلك فنظر إلي, إلي بعض الفهم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي رواه قال الجوزجاني هذا من مشاهير حديث مصر وجيدي طبعا فتح مصر لها كتب لا كتب في تاريخ فتح مصر وأما العبد فلما تقدم إن العبد هو لسيده وعن عمير مولى آب اللحم قال شهدت خيبرا مع سادتي فكلموا في رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك فأمر لي من خرثي المتاع خرثي المتاع يعني وعطي شيء من المتاع وعنه يسهم له إذا قاتل والمذهب الأول والراجح روه عن الحسن والنخعي الحديث الأسود ابن يزيد أسهم لهم يوم القادسية يعني العبيد مش كده يبني بيقول لهم أخف أما النساء في الحديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرح ويحزين من الغنيمة فأما بسهم فلم يضرب لهم النساء كانوا بيخرجوا في الغزو ويقاتلوا ولكن لم يقاتل العدو إنما يداوين الجرحة وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها المقاتلين إنما المرأة لا تقاتل لا تقاتل بالسيف وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش ورواه أحمد حديث ضريف وحمل حديث حشرك ابن زياد عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهم يوم خيبر تضعي برضه. وخبر أنهم أسهم أبو موسى يوم غزوة تسطر لنسوة معه لم أخف عليه كل ما ورد في السهم للنساء ده يقصد به الرطخ يقصد به أعطاء شيء من الغنيمة لأنهم شاركوا هذا الغنيمة طيب كده خلصنا من الثمانين في المئة من الغنيمة هيقسم بهذه بالأسهم والخمس الباقي يقسم خمسة أسهم الخمس دولة عشرين في المئة هتقسم على خمسة يعني أربعة في المئة لكل سهم قوله تعالى علما أنما غنيتم بشيء فإن لله خمسة خمسة وللرسول وتسهم لله ولرسول ولذ القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل كده خمس أسهم كل واحد يأخذ أربعة في المية من إيه من الأسهم سهم لله وللرسول يصرف مصرف الفيء هنقول مثلا غنيمة فرعة مليون تمانين منها ليها تمن يقسم أسهم ونعد بقى كل واحد شرك في حضر الوقعة مقسم لها أو لورثتك وبعدين وعشان المادين حنقسمهم اللي هم 200 ألف حنقسمهم 4 ألف 4 ألف وخمسة مرحي و40 ألف وخمسة صح كل 4 ألف هذا سهم السهم الأول لله ومن الرسول عليه يصرف وصف الفائن يعني يروح بيت المال 40 ألف يروح بيت المال بيت المال يصرف المصرف المسلمين العامة بقى بناء مساجد، صرف طرق أو صرف الترع، رصف طرق، حاجة المسلمين العامة، تدخيل كهرباء، مية، حاجة عموم المسلمين ينتفعوا به مصالح المسلمين جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبره من بعير ثم قال والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم يعني ما من هذا الحرب يا والخمس مرضود عليه يعني أنتم تخدموا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الخمس شيء كان يوزعه كلما ما يأتي من غنيمة لا لا يقوم المجلس حتى يقسمه بين وعن عمرو بن عبس عمرو بن شعيب حنبه عن جده نحو رواهما أحمد وأبو داود فجعله لجميع المسلمين ولا يمكن صرفه إلى إلى جماعهم إلا بصرف المصالح الأهم في وقيل للخليفة بعده قول آخر أنه يأخذ الخليفة الحديث إذا أطعمتم الله إذا أطعم الله الله نبيا طعمه ثم قبضا فهو الذي يقوم بها من بعده طبعا ديا بتبقى عند الشيعة مهمة بيأخذها بقى ليه الآيات. الآيات بيأخذوا خمس وهم عندهم الخمس بيأخذوا من مرتبات الناس ماشي رواها أبو بكر عنهم وقال قد رأيت أن أرده على المسلمين فاتفق هو وعمر وعلي والصحابة على وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله هنا برضو يرى الإمام أنه يوضع في الخيل والعدة في سبيل الله عشان الحرب وسهم داتني سهم بقى لذي القربة وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنساء نجيب ديوان لبني هاشم وبني المطلب ونكتب فيه الذكور والإناث وكل واحد يأخذ للذكر بس الحظ العسلين الحديث الجبير موطئ لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم, سهم ذوي القرب بين بني هاشم وبني المطلب فأتيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله أما بني هاشم فلا ننكر فضلهم بمكانك الذي وضعك الله به منه فما بال فما إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال إنهم لا يفارقوني في جاهلية ولا إسلام وإنما بن هاشم وبن المطلب شيء واحد وشبك بين أصابع ولأنهم يستحقونه بالقرابة أشبه الميراث ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس وهو غني ويعطي صفية رضي الله عنه وساهم الفقراء المسكين والفقراء اليتامة وهو من لا أب له ولم يبلغ اللي هو اليتيم لا أب له ولم يبلغ الحديث لا يوتما بعد احتلال واعتبر فقرهم لأن الصرف إليهم لحاجته معنى كده أن من بلغ من من الأيتام خرج عن وصف اليتيم الواحد عايز يكفو اليتيم لغاية البلوغ أول ما يبلغ ما يبقى شيتيم براجي قبل البلوغ يسمى يتيم وهو من لا أب له ولم يبلغ أبله يعني لو أمه ميتة اس... ما... ما... لا يسمى يتيمة إنما يسمى في الحيوانات يتيمة حيوان الذي فقد أمه فيسمى يتيمة بخلاف البشر ليه؟ لأن اليتيم معناه الذي فقد العائل فقد العائل والطير والبهائم عائلها هو إيه أم هو الأب مالوش... ممكن ما يشوفه هم تولدوا الأم هي اللي بترباحهم وتأكلهم والأب بقى إيه أوه. ما أحد فيها رفلس، وساهم للمساكين ده رابع سهم، سهم المساكين غير الفقراء لا تام، يبقى الفقراء لا تام ده سهم، والمساكين سهم، ولأبناء السبيل سهم، أبناء السبيل لو كما كم من الزكاة خدنا في ابن السبيل في في في الزكاة هو من إيه؟ من انقطع عن بلدي واحتج مال للسفر إلى بلدي. اه موجود موجود مع في ديوان حظهم والأ و... وإلى الآن يأخذوا من ال آ مرتبات والحكومة واحد يدور على النسب وباي واحد ياخد مرتبه واحد ماشي بالخير والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق هنا في فرق بين فيء والغنيم غنيمة ما أخذ من الكفار في حال القتال أما الفيء فبحق من غير القتال يؤخذ منهم اللي هي الضرائب التي تؤخذ من أهل الزمة الدولة تقسم مواطنيها نوعين مسلمين وأهل زمة مسلمين يدفعون الزكاة وأهل الزمة يدفعون مالا أيضا مسمى الجزية فهناك تسوية هو محدش يقول ده أنتوا بت إيه ده إحنا دا مواطنين من الدرجة الثانية ومن الدرجة الثانية فعلا بس المقصود درجة ثانية لأن أغلبية مسلمين فلا بد أن الأغلبية يتحكموا وأي قاعدة عقلية بتقول أن الأقلية يتحكموا في الأكثرين يعني لما احنا نروح نطبق المادة الثانية يجي واحد نصر يقول لا أنا رفض المادة الثانية أنت ليس لك أن ترفض لأن ده حكم أغلبية وألفش قرون في الدنيا بيقول ان ال ال القلية هم اللي يتحكموا في الأغلبية فهو بيقول هنا بحق فأما ما أخذ من كافر ظلما كمال المستأمن فليس بخير مستأمن اللي هو الذي طلب الأمان فأعطي الأمان واحد ليس من أهل الزمة ودخل خد جاب تأشيرة يدخل مصر ده يسمى مستأمن سواء مستأمن أو مستأمن مستأمن يعني طالب الأمان أو مستأمن يعني أعطي الأمان اسم فعل أو اسم مفهول فالمستأمن هذا المستأمن لما يأخذ الأمان تحرم ماله فعش حد يأخذ ماله ويحرم إيه دمه فليس بفيء من غير القتال وما أخذ بالقتال فوغني إيه بقى بيضرب أنثلة من الفيء الذي يؤخذ من الكفار الجزية والخراج الجزية الذي يدفعه الكفار القادرون في العام وهذا يحدده الإمام ليس له حد أدنى ولا يؤخذ من الغير قادر ولا من الشيوخ العجائز ولا من النساء ولا من الصبيان يؤخذ من الرجال القادرين والخراج هو المال الذي يؤخذ من الأرض الخراجية التي فتحت عنوى بلاد فتحت عنوى يعدون بدون صلح بقتال فأصبح الأرض ملك المسلمين كلها ومن يفعلها حتى لو مسلم يجب عليه خراج اللي هي الأجرة أجرة الأرض يعني الخراج اللي هو أجرة الأرض وعشر التجارة من الحرب ده برضو مال يؤخذ من الكفار عشر التجارة من الحرب بمعنى أن النظام الاقتصادي الإسلامي يفتح البلاد للتجارة يفتح البلاد للتجارة الخارجية بشرط أن يدفع 10% من قيمة رأس المال فيجي الكافر واحد جاي من الصين عايز التاجر في مصر نقول له تخش التاجر وهنفتح لك السلعة بالسعر اللي انت عايزه بشرط تدفع ثمن البضاعة تدفع 10% من البضاعة ثم عشر التجارة بشرط ان هو يتاجر عندنا يبقى كده استفدنا من مالهم هو بحيختراعه يجيحنا نشتريه ويدفع لنا 10% يرجع للمسلمين فممكن الامام يأخذ هذا المال فممكن الامام يأخذ هذا المال ويعطيه ناحية التانية يخفض أسعار هذه السلع بماله ونصف العشر من الذم الذم اللي هو بيتاجر في البلد مش جاي من برا يأخذ نصف العشر خمسة في المية يبقى في النظام الاقتصادي هقسم التجار الكفار نوعين تاجر كافر خارج البلد اسمه حربي يعني ما فيش بينه وبينه معاهدة يجي يجي تاجر عندنا ونأخذ منه عشر في وتاجر من البلد يتاجر في سلع البلد نأخذ منه 5% في مقابل اللي نحن نأخذ من المسلم كام في التجارة 2.5% بل المسلم يتاخذ منه برضه ماشي. وما تركوه عن تركوه عن يعني إحنا لقينا فلوس بتاعة أهل زمة أو ذهب وهم يسابوه وهربوا مثال خيبر مثلا أو حصل فتنة في البلد فجوم يسابوا الفلوس ومشف فده يدخل في بيت المال أو عن ميت لا له واحد مات عندهم ومالوش وارث كل دا يدخل في ايه في الفيء الفيء يعني بيت المال 10% 10% 5% وإحنا ادننا وصف في انتاجر ليس له وارث آه تاخد ماله هيروح فين الفلوسه واحد مات من أعنى الذمة وليس له ورث، مش لقيين له وارث ليس له أحد من أقريبه جاي من برة ومالوش حد أريبه هنا ومن يعرفش فيدخل في بيت المال كالمسلم هو المسلم كده فرضنا مسلم ومش لقيين له حد خال هذا الرجل يؤخذ ماله ويوضع في بيت المال إلى أن يظهر له وارث يأخذ يصرف على المسلمين يعني ومص... نظرية بيت المال إيه؟ قال الإمام الشافعي له وارث لا نعرفه صح سواء عم أو ابن عم لأن كلنا ملاد آدم ف... ولكن لا نعرفه فيصرف مصرف المسلمين العامة كاللقطة التي لا يعرف أحوال لم تعرف أو مال أنت سرقته ولم تعرف صحيح كل الأموال الغير معلومة صاحب تصرف مصرف الم... المسلمين العامة ومصرفه في مصالح المسلمين لعموم نفاها ودعاء الحاجة إلى تحصيلها قال عمر رضي الله عنه ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد فليس له فيه شيء ده صحيح قرأ ما أفأ الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول أهل القربة حتى بلغ والذين جاءوا من بعده. فقال هذه استوعبت المسلمين ولن لا ليأتين الراعي بسر حمير نصيبه بسر من حضر من الجبل وارتفع عن الوادي لم يعرق فيها جبين قال أحمد الفيء فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغني والفقير ويبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور دي بقى فروض الكفايات التي على الإمام من بيت الماجد شغلة بيت المال إيه؟ بيت المال هي المفع المسلمين العام ده نظام اقتصادي إسلامي يقل المسلمين من شرور كثيرة يجمع فيها الأموال كلها ويصرف على منافع المسلمين الأهم في الأهم أهم شيء سد الثغور سد الثغور بمعنى الحرب لأن هذه من أعظم فائدة للمسلمين المجتمعين هم يسدوا على نفسهم الثغور حتى لا يخزهم العدو سد الثغور بمعنى أن إحنا نجعل حصول قوية في الثغور ونسلح أهل الثغور وغير ذلك وكفاية أهله أهل الثغور لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوه وحاجة من يدفع عن المسلمين كفاية أهله وكفاية من يدفع عن المسلمين وحاجة من يدفع عن المسلمين شو يدفع يدفع عن المسلمين الو المقاتلين الذين يدفعون أن يتم سد حاجتهم لأن المقاتل ده ممكن يسيب أهله في السنين في القتال فيكفوا فيكفوا المؤنى وعمارة القناطر اللي هي بقى الحياة المدنية الأول الحياة العسكرية يعني أول ما يصرف من بيت المال في العسكر لأن ده المفروض يبقى أقوى شيء في البلد لأن لو العسكر ده كان أضعف شيء في البلد لا استبيحت بيضتهم من العدو ومن أنفسهم تقي خمسة ستة معهم سلاح هيستولوا على البلد إنما الجيش هو الذي يحفظ بيضة البلد يحفظها من الانهيار فيكون أول شيء يسد. بيه الإمام هو إيه؟ العسكر العسكر وما ما انحضر منه وبعدين عمرات القناطر ورزق القضاء عمرات القناطر اللي هي الحال المدنية يدخل فيها باية رصف الطرق والترع الكل الحياة المدنية التي يعيش بها لا تقوم حياة الناس فيها وبعدين رزق القضاء وفقهاء اللي هي الحياة الدينية اللي هو لأن دولك ممكن يتطوعه الفقهاء بيعطوا البلاش فيكون أقل أهمية من غيره وغير ذلك عمرت المساجد وأرزاق الأئمة والمؤذنين وغيرها مما يعود نفر على المسلمين فإن فضل شيء بس ما بين أحرار المسلمين غيرهم فأحرارنا بقى كل ده خلص حينجي عامل ينجي عدد المسلمين 85 مليون ومديهم كل واحد مرتب لأن دي فلوس فائدة عن بيت المال المسألة دي مش صعبة يعني زكاة المال بس في السعودية زكاة المال بس ليه عروض التجارة السنة اللي فاتت كان 86 مليار ريال 86 مليار ريال زيادة عن السنة اللي قبلها 10% كانت حاجة و70 مليار وده يدخل في بيت المال ويوزع في مصارف المصارف الزكاة وفي عهد عمر بن عبد العزيز لما اتقى الله عز وجل في مصارف المال فاض المال حتى كان اللي معاه زكاة بيتح بيحتار مش لاقي حد يغ... ياخد الزكاة، فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين يعني أحرار يعني ب... ب... ب... في مقابل العبيد، وبيت المال ملك للمسلمين لأن لأنه لمن ويضمنه متلفه، فرضنا بيت المال ده عبارة عن بيت واحد رمى طوبة قسر الإزاز في هذا البيت يضمنه معين يقولك طب يا عمى أنت بيت المال دالينة كلنا بس أنت أفسدت فيه دون بقية المسلمين فتضمنه يضمنه مطلفك غير من المطلفات ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام لأن الإمام هو الذي يرتب هذه الدفقات لأنه افتئات عليه فيما هو مفوض إليه رص عقد الزمة دي بقى إن شاء الله مرد على مرد. سبحانك الله محمد وإن شاء الله آه عقد عض ضذي عرفي مش لازم عقد نصوص اللي عقد الاجتماعي.